وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُم عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ فتعلموهم أن تطروا فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهدية فأنزلوا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم, وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء